قوما لا تم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين